ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وأذر مسمى وإن كثيرا من الناس برقاء ربهم لكافرون اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبورهم كانوا اشد منهم قوه واثار الارض وعمروها واثار الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاء أدهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السورة أم كذبوا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 ولم يكن لهم من شركائهم شفعا وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة ويومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 وَجَعَلَ بينكم وَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم يَتَفَكَّرُونَ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أبسنتكم وألوانكم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ للعالمين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 ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانهم فهو يتكلم بما كانوا به يشركون واذا اذقنا الناس رحمة فرحوا بها وان تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الزياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره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 ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إِنَّ وعد الله حَقٌّ ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون